بِأَسَمَآ أَشْتَرَوْا بِهِ أَوْ فُوْسَهُمْ أَيْ أن يَكْفُو بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَرِيَّاً أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ